أنتم أشد خلق أَمِ السماء أبنائها رفع سمكها فسوها وأطفش ليلها وأخرج ضحها والأرض بعد ذلك دحها أخرج منها ما أها ومرعها والجبال أرساها